بسم حمیم. الكتاب من الله ما میں کون سے میں عل وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أعوني ماذا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذاَا قُشِرًا وَََّاسُ كَوا لَهُْ أَد أَ وَكانوا بعبادَتِهِم كافرين وَإذَا كَُ لَهِم آيَكُونَ بَبَنَاتٍ قَالََّذينَكَ فَون الحَدحَتِ لَم لََّ جَ أَم هذا صِحصرُ مُب أَمْ يَْكُولونَ كَُ پڑی قل, قل ما میں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 كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 فَاسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قَالَ رب أوزعني أن أسفر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا اللَّهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عنهم. سَآتِيهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدٌ صِدْقٌ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكَ مَا ان اقرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امنهم ونعد الله حق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 واذكر أقاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه تعبدوا ألا تعبدوا ألا تأخذوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا بِالنَّصَادِقِينَ أَلَئِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُنزِلْتُ بِهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُنزِلْتُ بِهِ قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هو ما استعجلتم به في فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين وَلا قَد مَكَن النهُ في م مَككَ النك فيِيهِ وَجَعل لَ سَم وَأَبفَ وَأَبدَد وَأَأ بذَةَ فَمَاأَعَهُ سَمهُم وَلا بَصَارُهُمْ وَلَآفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَآفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 لَو لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ ادَّقَزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَهْ بَلْ ظَنُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا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 ما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَ إِنِّي جِئْتُ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لكم من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 فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال ذُوقَ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ